يا أخوي زين زين ما يمدي الواحد يا أخي يلبس حتى ينزلك أعذو بالله يا أخوي السلام عليكم حي الله خوي محمد وعليكم السلام أنا والله أخوي عبد الله حي <تصفيق> الله المعرس الله يسعدك الله يسبع منك أقول حبيبي سم لا تنسى على موعدنا ترا بكرة بروح أخطب يا كم أفع عليك تمر أمر يلغالي لينكن هذه من العيال أخي تونى على الطلوات هذه أولها خلاص بطلنا يا أخي لا من جدك هذا الظالية هذه يمة الله يا سيد حيارة. ألو هلا يمه هلا يغالية. دبشني دبشني من عيوني على فكرة يمه ترى كلمت محمد هو جنبي الآن. بيمسك شفت عني بكرة عشان أروح حق الجماعة بكرة إن شاء الله. سلم عليك قررت يا والده. قرأت عينك مع عبد الله. يا بعد عمرك. إزاي يمة؟ عمليات عمليات. دقيقة يمة. أرسل. الرجال توجهنا مكان الحادث علم. علم علم. يوم ما تمنى بشي غالي يوم ما تمنى بشي غالي يوم ما تمنى بشي غالي يوم ما توكل يا بعد امان إذا ودك لقارب وانا ما اقدر أقول لله عسى الله يسمح لي دربك توكل يا بعد امان إذا ودك لقارب حشام بكي يا عبد الله على خير بتوصى الله حشام يا عبد الله على خير بتوصى الله وحاول أخفي العبرا مدامك في سبيل الله يا ودك لجابك وأنا ما عسى الله توكل يا بعد إذا ودك لجابك وأنا ما عسى الله طريق <تصفيق> العز ما يبي منا طريق العز والسنا طريق ما يبي منا ليس من يا بعد ودك لجاربك وأنا ما أقدر أقول لله أصلي لله يا الغالي ولا تهتم في حالي فمن لله يا ولا تهتم في حالي ربي ما يضيعني وهو عالم على حوالي <تصفيق> توكل يا بعث أمك إذا ودك لقى ولا مقدر أقول الله عسى الله يسمى حجربك توكل يا بعدك دا ودك لگا ربك وانا مقدر اقول الله عزا يسمح الدرب وزا ينه يصابرني وفي غيابك يطم مني وزا ينه يصابرني بكي طم مني وشوفك رافع نراسي على المكتوب يا جرني إذا ودك لجابك ولا مقدر الله عسى الله يسمح الدربك ربك وانا مقدر اقول الله حسن اسمح التربو صرح مصدر مسؤول عن وقوع حادث مؤلم قامت به مجموعة من الارهابيين مما ادى الى مقتل ثلاثة من الجنود وسقوط عشرات من المدني كان بين رجال الأمر عبد الله الذي بذل روحه فداعا لوطنه وذبا عن دينه ومنهجه نسأل الله تعالى أن يأجرنا في مصابنا وأن يتقبله عنده وحسبنا الله ونعم الوكيل وفي غيابك يطن مني وشوفك رافع رأسي على المكتوب توكل يا جرني ترجع لي بعك أمك إذا ودك لجابك ولا مقدر أقول لله عسى الله يسمح الدربك ترجع لي و انا من در الله لا بس الله يسمح الدربه